ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اولم يتفكروا في أنفسهم؟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 انظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها.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 ثمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ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 وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا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 and he has the praise in the heavens and the earth and when they look at it he will give the blood from the blood and تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ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 ولَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَاتِ الَّذِيَ قُولُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِدْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فاخذوا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون